لجماعه تليفوناريميز الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد على الصلاة حي على الصلاه, حي على الصلاة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 الليل اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى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 كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله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 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. as ولا واحنا معص الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك بارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 لالشمس يوم تغيب لها ان تدرك القمر ولليل سابقها وكل في فلك يسبحون الله اكبر سمع الله لمن حمده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 وَيَقولُونَ مَتَ هذا الوعْدُ إِكُ تُمْ صَادِقين ماَا يَظُرونَ إ صَيحَةَ وَاحدَةً تَأخُذُهم ماَا يَظُرونَ إَّا صَيحَةَ وَاحدَةً تَأخُذُهُم وَهُمْ يَخِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فَالْيَوْمَ لا تُظلَم نَفْس شَيْئَو وَل تُجَزَونَ إِلاا مَكُ تُم تَععمللُون إِ أَصْحَابَ الجََّةٍ اليَومَ فِي شغُلٍ فَكِونهُم وَأَزواجهُم في ظلَالٍ على الأرائِكِ مُتَّكِئون.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 هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليَوْمَ نَخْتِمُ على أَفْواهِهِم وَتُكَلِّمُ نَأَيذِهِم وَتَشهَد أَجُلهُم وَتَشْهَدُ أَْجُلُهُم بِمَا كانَوا يَكسِبون وَلَنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا على أَعيُونِم فَسْتَبَقُ الصِراطَ فَأََّ يُبُصِرون. ولو نشاء علماء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الذي جَعَ لَكُم مِنَ الشَّجرَِ الأأَخضَنَا رَ فَإِذاَا أَنتُم مِنْه تُوقِدُون أَولَسَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ بِقادِرٍ علىىأَ يَخلُ قَمِث لَهُم بَل وَهُو وَالخَلَّ قُعَم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد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 وَإِذَا رَ أَوْ آيَتَي يَستَسْخِرُون وَقَاوا إهَا إِلَّا صِحر بِين أَإِذا مِتْ نَا وَكَُّ تُرَابَ وَعظَامًا أَإِا لَمَذُروسُون أَوأَبَُونَ الأوََّلُون.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 وَلِلِّينَ احْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُهُم إَِّهُم مَسُول مَا لَكُم ل تَنَاصَرُون بَلْهُمُ اليَوْمَ مُْتَسلِْمونون وَأَقُبَ لَ بَعْضُهُ مَاعَلَ بَعضيةةَ سَلُون قالَاوا إكُم كُن تُم تَأتَُنَا عَنِ اليَمِين قَاوا بَ لمم تَكُوا مُؤْمنِنٍ.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 كأنهن بيض مكنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوآبَاهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اِفَكَنَ آلِهَتَكُمْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّون قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَفَإِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجЗИ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصالحين وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوحا قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعود بك من النار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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وَأَنْصَارُنَا هُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 ان كذلك نجزي المحسنين انه مِنْ عبادنا المؤمنين وان لوطا من المرسلين اذ اب وان لوطا من المرسلين اذ نجيناه واهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المرحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وَأَمبَتْناَا عَلَي شَجرَةَم مِ يَقُطين وَأَرسَلناهُ إى مِئتِ أَلْفٍِ أَوْ يَزيدون فَآمَنُوا فَمَتَّعْنهُم إى خين فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا شاهدون شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 وَمَا مِا إِلَّا لَهُ مَقامامُ مَعْلُوب وَإِا لَ نَحنُ الصَّّون وَإِا لَ نَحنُ الْمُسَبّحون وَإِن كَانوا ل يَقولون وَإِنكَانوا ل يَقولُونَ لَأََّ عِذَ نَذكْرَمِّنَ الأوَّلينَ لكنا عِبَادَ اللهَِّ المُخللصين فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنادَوْا وَلَا تَحِيْنُ مُنَاصٍ وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَأَطْلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا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 جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لوط أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ نَسْلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إذ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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ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 وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر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 ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 كلُلّ إ يجرِْيل أَجَلِم مُسََّ أَلهَُ العزيز الغَفَّار أَلَهَُ العزيز الغَفَّار خَلَقَكُم مِن نَفْسِم وَاحيدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَازَوجَهَك ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بُطُونِ أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك والذين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الحمد لله رب العالمين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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الباب الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر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 لَهُم مِن فَووقِهِم غُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحتِْهِم ظُلَل ذَلِكَ يُخَوْوفُ اللَّهُ بِ عبَادَ يا عبادِ فَاتَّقُون وََّذ نَجَتَنَبُ الط تَأَي يَعبُدُهَا وَأَنابُ إلَى اللهَِّ لَم البُشْرَ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 أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسلكه ينابيع, فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجًا ثم يهيج فتراهم مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةً قَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فقشعِرُ مِنه جُود الذين يَخْشَعونَ رَبم ثمُتَل جُودُهم ثمُل جُودهُم وَقُلوبُهُم إ ذكر الل ذَلكَهُدَ الله ذَلكَهُدَ الله, ذلك الله يَهّ بِهِ مَ شاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد فمن يتق بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل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 وَلاقدَدَ ضَرَبَناَال النَّاسِ فيِي هذا القُرآن مِنْ كُلّ مَسلَِّ عَهُم يتَذَكرون قُرآنَ النَّ رَبًا غَرَذِي عجَ قُرآنَ الناربًا غَرَذِي ع وَجَِّ عَهُ يَاتَّقُون.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 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت Субхан الملك малики ал ал-хаййил-лази ла янаму ва ла ямут. Субухун қуддусур Роббуна ва Роббу ал-малаикати вар-рух. Ла илаха илляллах. Настағфируллах. Насалукал-жанна ва наъузу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 إسمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم r hamna bil qur’an il Adim o jaalhula hujjata ya robbal aalamin al Parvardigor qilingan xami qur onni darga hinni xni qabul ayla. Xosul bo’lgan saoblardan Avalam bor rasuli aram Sallallahu Alihi Wasallam u kishini ahliaytlari ashobi keomlari o’tgan barcha ahli imon ahli, ahli islamlarni bizni ta’limimizga tarbiyamizga sababcha bo’lgan ustozlarimiz ota-onalarimiz. qo'l <gul> ko'tarib o'tirganlarimizdan o'tganlari, xatmo Qur'onni qilganlardan o'tganlarni hammalarni Alloh taolo bahraman qil. Qur'oning nuri ila qabrlarini munavvar aylah. Alloh taolo kalomingni bu dunyoda hammamiz uchun hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lmoqligini nasib aylah. Duolar ijobat bo'ladigan lahzalardan umidvor bo'lib Alloh taolo o'zingdan sorayimiz, So'roqlarimizdan afzallarni ato qilgin. Parvardigar bemorlarimizga shifoyi qil shifoyi ojil bergin xsususan bu xatmo qur onni qilganlarni oilalarda oldday muhtaramalari akalari o'zlari ahlyalari bemor ekan hammalarga Allah Tezde, Allah o'zing g'aybindan shifo bergin tezda tuzalib ketishlilarni Allah o'zing onson qilgin dardlarini chegan dardlarni Allah hatalari uchun gunohlari uchun kafarat aylagan Alloh taolo duogoylarimizni, umrlariga, rizqlariga baraka ber, haqlarimizga duogoy qil, farzandlarimizni salohiyatini ato qil, kasbkorlarimizga baraka ber. Alloh taolo hammalarimizni o'zini rozi qiladigan hayoti toyyibaga yo'llab qo'yib. Bugun masjidimizga biz uchun aziz bo'lgan ustozimiz Shayx Muhammad Sodoq Muhammad Yusuf hazratlarini qadrdon birodarlari, rahmatoulloh qoridadamiz tashrif buyurganlar qordadamizni ziyortlarni Allahta olo o'zi qqabul qilsin qadamlar nu qutloq qilsin o kishini hammamizini boshimizda soobon bo'lib dugoy bo'lib yourvishlar nasib aylasin oillarga ham uloota olo teshli xotir jamlini atoqsin o'zlarga ota olo yaxshis xa bersino yillar duo qilib quronini nurini halqimizni ichida tarat yurishlilarni Allah o'ziy muvaffaq qilgan Xatmo Qur'on qilganlar elni, yurtni, xalqini haqiga duo so'ragan ekan. Alloh taolo yurtimizni jannat makon yurtlardan ayla, xalqimizni o'zingni rozi qiladigan xalqlardan qil. Bu yurtni kulli balo ofatlardan ozing asra, barakangni nozil qil. Yurtga bosh bo'lib turgan azizlarimizni, muhtaram prezidentimiz boshchilik xizmat qilib turganlarni Alloh taolo rishd-i hidoyatga Halkin üçün, musulmanlar üçün, bu yurt üçün xilayabgan salih amallarda uzin yardamçiləri bölgin. Allah-u Teala bu məsciddə xizmət qilib durgan qobçilik əzizlərimiz bar. Hammaların Allah-u Teala acr sahablarını qobaytiribir. Şündək, beytinni, musulmanlarına xizmətliqə uzin hammammuzunu müyəssər eylə. Dünyaya ahirət saadətəqə uzinmişərraf qil, uzinə uzinə, uzinə qi muxtaj ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الرحمن